بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثامن والأربعون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى قال سورة المؤمنون قال مكية وآيها مئة وثمان عشرة آية وحروفها أربعة آلاف وثمان مئة وحرفان وكلمها 1840 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون أي سعد المصدقون ونالوا البقاء في الجنة والفلاح هو النجاح والبقاء وقد تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك صدرت بها بشرفهم وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أنزل علي عشر آيات من قام بهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات قرأ ورث عن ناكا قد أفلح بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الدال وحذفها وحمزة له النقل إذا وقف بخلاف عنه والوجهان من النقل والتحقيق عن حمزة صحيحان معمول بهما وقرأ أبو عمرو وورش وابو جعفر المؤمنون حيث وقع بواو ساكنة بغير همز والباقون يهمزونه الذين هم في صلاتهم خاشعون قال مخبتون أذلاء ملزمون أبصارهم مساجدهم وهو المسنون عند الأئمة الثلاثة وقال مالك ينظر أمام قبلته وليس عليه أن ينظر إلى حيث يسجد ولا إلى موضع معين والخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع فوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن وضيفت الصلاة إلى المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بها روي أن ساب نزولها أن المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم يمنا ويسرا فنزلت الآية وعمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته أو بين يديه وفي الحرم إلى الكعبة والذين هم عن اللغو قال وهو كل ما لا يجمل في الشرع من قول وفعل معرضون والذين هم للزكاة المفروضة فاعلون أي مؤدون والذين هم لفروجهم حافظون بالتعفف عن الحرام والفرج اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة إلا على أزواجهم أي زوجاتهم والآية في الرجال خاصة بدليل قوله أو ما ملكت أيمانهم من السرار فإنهم غير ملومين على إتيانهن في المآتي فمن بتغى وراء ذلك أي طلب سوى الزوجات والسرار فأولئك هم العادون المعتدون استدل بذلك بعض العلماء على أن الاستمناء باليد حرام وهو مذهب الثلاثة ومذهب أحمد يباح إذا لم يجد طولا لحر ولا ثمن أما وخاص الزنا فإن فعله لغير حاجة عزر لفعله محرما وحكم المرأة عنده كالرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا والذين هم لأماناتهم جمعوا أمانة وهي كل ما يؤتمن عليه كأموال وحرم وأسرار قرأ ابن كثير لأمانتهم بغير ألف النون على التوحيد لقوله وعهدهم وقرأ الباقون بالألف على الجمع لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وعهدهم لمن هدهم أو عاهدوه راعون حاسظون والذين هم على صلواتهم فرأ حمزة والتسائي وخلف صلاتهم على التوحيد والباقون صلواتهم على الجمع والتوحيد اسم جنس فهو في معنى الجمع وكذلك فيما سبق في لأماناتهم ولأمانات نفس الكلام في على على الإفراد في معنى الجمع يحافظون يداومون وكررت الصلاة لأنها أعظم العباده أولئك أهل هذه الصفة هم الوالثون يوم القيامة منازل الكفار من الجنة لأن لكل واحد منزلين منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن يرث منزل الكافر من الجنة والكافر يرث منزل المؤمن من النار وهذا على أحد الوجهين المشهورين في ذكر الوراثة في الجنة في القرآن الذين يرفون الفردوس هو أعلى الجنة هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. وقد ورد أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده. خلق ثلاثة أشياء بيده. خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ثم قال وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوس. ولقد قال ابتداء كلام والواو في أواله عاطفة جملة الكلام على جملة وإن تباينت المعاني ولقد خلقنا الإنسان هو آدم عليه السلام من سلالة منطين أي منطينة مستلة والسلالة قلاصة الشيء والعرب تسمي نطفة سلالة والولد سليلا لأنهما مسلولان من الرجل ثم جعلناه أي ابن آدم نطفة من مني في قرار مكين الرحل ثم خلقنا النطقة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فتقدم تفسيرها في سورة الحج والنطقة تقع في اللغة على قليل الماء على كثيره وهي هنا مني ابن, مني ابن آدم فخلقنا المضغة عظاما قال وخلقنا في الثلاثة المواضع بمعنى صيارنا فكسونا أي ألبسنا العظامة لحما قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم عظما فكسونا العظمة يعني المضغة عظما فكسونا العظمة لحما بفتح العين وإسكان الضاء من غير ألف على التوحيد فيهما وقرأهما الباقون بكسر العين وفتح الضاء وألف بعدها على الجمع ثم أنشأناه خلقا آخر بنفس الروح فيه وقيله وتغير أحواله من ولادة إلى رضاع إلى قعود إلى قيام إلى مشي إلى أكل وشرب إلى تقلب في البلاد فتبارك الله أي تعالى وتقدس، قال وتبدل منه أحسن الخالقين يعني الكلام أصلا مختصر مفترض يصل الكلام بعض وبعض وتبدل منه أحسن الخالقين المقدرين قال والخلق في اللغة التقدير روية أن ابن أبي الصرح كان يكتبها لدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبارك الله أحسن الخالقين فقال صلى الله عليه وسلم اكتبها فهكذا انزلت وقال إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إليه ثم أسلم يوم الفتح. قال الكواشي وليس لأحد بهذه الحكاية طعن في القرآن ولا في إعجازه لأن الكلمة والكلمتين قد تتفق لمن لم يتقدم له قدم في قرآن ولا كلام ولا شعر ولا يحصل بالكلمة والكلمتين إعجاز وأقل ما يحصل الإعجاز بالسورة الواحدة قال ابن جريج إنما جمع. هنا انتهت منقشة مناقشة انتهت منقشة هذه قال ابن جراجي إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق هذا وجه آخر مختلف عن تفسير أحسن الخالقين بيئة المقدرين ثم إنكم بعد ذلك قال بعد تمام خلقكم لميتون عند انقضاء أجريكم والميت من مات والمائت من سيموت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قال للمحاسبه والمجازة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سماوات جمع طريقة سميت بذلك لتطارق بعض بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين فنسقط السماء عليهم وانزلنا من السماء ماء بقدر بمقدار ما علمنا من كفاياتهم فأسكنناه في الأرض فجعلناه ثابتا مستقرا ثم أخرجنا منه يا وكل ماء في الأرض من السماء ثم امتن عليهم بإبقاء الماء فقال وإن على ذهاب به أي على إزالته لقادرون فتموتون عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم وفي الخبر أن الله تعالى أنزل أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان ودجلة والفرات. وفي رواية عن ابن عباس قال خمسة أنهار فزاد بعد الأربعة والنيل فأنشأنا لكم به أي بالماء جنات قال بساتين من نخيل, ومن نخيل وأعناب لكم فيها قال في الجنات فواكه كثيرة تتفكهون بها ومنها تأكلون تغذية وخص النخل والأعناب بالذكر وإن كان بعد ذلك فيها لكم فيها فواكه كثيرة ولكن تخصيص النقل والأعناب أولا قال وخص النقل والأعناب بالذكر لانهما اكثر فواكه العرب بالحجاز بالطائف والمدينه وغيرهما ولانهما اشرف الثمار قال وذكرها مثالا تشريفا لها وتنبيها عليها وشجره قال عطف على تخرج هو مش مشكله يعني هو عطف على جنات عطف على جنات حتى انا اوضح قولوا ايوا انشانا لكم شجره هي الزيتون وانشانا لكم شجره أين ببيان قضية العطف وشجرة ثانية منشأنا لكم شجرة ثانية ومعطوف على جنب. قال هي الزيتون. يفسر الشجرة. من طور أي جبل سيناء. قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير وأبو عم بكسر السين والبقون بفتحها ومعناهما البركة أي من جبل مبارك. تنبت بالدهن قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب تنبت. بضم التائي وكسر الباء من أنبتة فالباء زائدة وفائدة زيادتها دلالتها على ملازمة الإنبات للدهن أي تخرج الدهن وقرأ الباقون بفتح التائي وضم الباء من نبتة أي تنبت بثمرة الدهن وهو الزيتون وقيل تنبت ومعها الدهن كما تقول خرج الزيد بسلاحه فرأت تنبتية اللي فيها كلام يعني أذق في قضية الكلام على الباء يعني التانية ظاهرة لكن قراءة هي اللي فيها من تنبت هي التي فيها تنبت ما تنبت الدهنة بيعتبر أن تنبت متعد وهو وضح هنا الكلام قال فملخص الاختلاف بين القراء أن قراءة ابن كثير وأبي عمر سيناء بكسر السين تنبت بضم التاء وكسر الباء وقراءته نافع وأبي جعفر بكسر السين وتمبوط بفتح التاء وضم الباء وقراءة الكوفيين وابن عامر وروح بفتح السين وتمبوط بفتح التاء وضم الباء وقراءة وقراءة الرويس بفتح السين وضم التاء وكسر الباء. وصبغ للآكلين قال والصبغ هو الإدام معطوف على الدهن أي تمبوط بالشيء الجامع بين كونه دهنا يدهن به أو يدهن به ويسرج منه وكونه إداما يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للإئتدام وإن لكم في الأنعام العبرة آية تعتبرون بها نسقيكم مما في بطونها من الألبان قرأ أبو جعفر تسقيكم بالتائم السلوح أي تسقيكم الأنعام وقرى الباقون بن أي نحن وفتح النون نافع وابن عامر ويعقوب أو بكر عن عاصم وضبها الباقون نسقيكم ونسقيكم ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وأصوافها وشعورها ومنها تأكلون فتنتفعون بأعيانها وعليها أي الإبل في البر وعلى الفلك في البحر تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبود الله وحدوه ما لكم من إله غيره معبود سواه قرأ أبو جعفر والكسائي وغيره بكسر الراء على نعت الإله حيث وقع والباقون بالرفع على التقديم أي ما لكم غيره من إله يعني هذا وجه في الرفع هذا وجه في الرفع وربما كان الأشهر أن يقال إيه؟ ربما كان الأشهر أن هو يقال أن اتبع على المحل أو اتبع على الله أفلا تتقون طعم التركيب التركيب متكرر أفلا تتقون قال أفلا تخافون أن يهلككم إذا عبدتم غيره فقال الملو الذين كفروا من قومه قال الملو الأشراف ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أي يعلوكم بأن يصير متبوعا وأنتم له تبعون ولو شاء الله ألا يعبد سواه لأنزل ملائكة بإبلاغ الوحي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح في أبائنا الأولين قالوا في قول هؤلاء استبعادوا بحث البشر وهم مقرون بالملائك أن يقصد من كلامهم هم يستبعدون البشر هذا واضح وأن في كلامهم ما يدل على إقرارهم بالملائكة يعلمون أنه في ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة قالوا إن هو إلا رجل به جنة أي جنون فتربصوا به فاحتملوه وانتظروا حتى حين إلى أن, يموت أي إلى أن يموت قال بعدما أيس من إيمانهم رب انصرني بإهلاكهم بما كذبوا أي بسبب تكذيبهم إياي قرأ يعقوب كذبوني بإذن تجايا والباقون بحذفها فأحينا إلهي أن يصنع الكلك لأعيننا بحفظنا أي محفوظة لأنه كان يعمل السفينة ولا يخطئ في عمله ووحينا أمرنا فإذا جاء أمرنا بالركوب قال واختلاف القراء في الهمزتين من جاء أمرنا اختلافهم فيهما من ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الشايثي يمسك سماء أن تقع سماء وفارت النور قال روياء أنه قيل لنوح إذا ثار الماء من التنور اركب أنت ومن معك فلما نبع الماء منه أخبرته امرأة فراكبة وهو تنور القبز في قول الأكثر ومحله القوفة عن يمين الداخل مما يلي بابك ده وقيل عين وردة من الشام وقيل غير ذلك فسلك سأدخل فيها من كل زوجين صنفين من الحياة اثنين ذكر نؤذ وقيل لهم زوجان لأن كل واحد منهما يقال له زوج لأنه لا بد لأحدهما من الآخر قرى حفص من كل بالتنوين أي من كل صنف زوجين اثنين ذكره تأكيدا إيه ذكره تأكيدا ماذا يقصد ذكره تأكيدا ذكره هنا على ما تعود على اثنين تعودوا على اثنين لأن على قراءة حقص في المفعول زوجين المفعول زوجين قالوا الباقون بغير التنوين على الاضافة من كل زوجين اثنين إن الله يقال توكيد لأن اثنين هي ايه اثنين هي المفعول على معنى احمل اثنين من كل زوجين والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد وتقدم ذكر القصة مستوفا في سورة وأهلك أي وحمل من النسل إلا من سبق عليه القول أي سبق عليه الحكم بالهلاك وهو تنعان وامرأتك واعلة مستثنى من الأهل ولا تخاطبني بالذين ظلموا أي أشرفوا بالدعاء لهم بالإنجاء إنهم مغرقون لا محال فإذا استويت استقررت فأنت ومن معك على الفلك راكبا فيها عاليا فوقها فقل الحمد لله الذي نجان من القوم الظالمين الكافرين وقل رب أنزلني منزلة مباركة قرأ أبو بكر عن عاصم منزلا بفتح الميم وكسر الزاي أي والمراد بطن السفينة وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي بمصدر بمعنى الإنزال قال وبركات السفينة أن فيها فيها وبركات السفينة على أنه فسر المنزل بأنه في السفينة وأنت خير المنزلين قال ثناء مطابق للعائي إنه كما قال رب تخير لي وأنت الخطور إن في ذلك قال فيما فعل فيما فعل بنوح وقومه لا آيات دلائل على قدرتنا وإن كنا لمؤ بتليم قال لمصيبين ببلاء ومختبرين اختبارا يؤدي إلى ذلك وإن عند سبويه مخصصه من الثقيله واللام لام تأكيد طب وعند غير سبويه ومن وثقه تبقى إن نافيه واللام بمعنى إلا وهذا يقال في هذا التركيب متكرر في القرآن ثم أنشأنا من بعدهم قال بعد إهلاك قوم نوح قرنا آخرين يعني قوم عاد فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني هودا أن اعبدوا الله أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فتؤمنون وقيل إن القرن هم ثمود ورسولهم صالح لأن هنا القرن والرسول مبهم هذا موضع مشهور في سورة المؤمنون تختلف فيه هل هو هود أم صالح قال البغوي الأول أظهر انه هود وقال الملو من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره أي بالمصير إليها وأطرفناهم في الحياة الدنيا نعمناهم ووستعنا عليهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون منه ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون لمغبونون حيث أذللتم أنفسكم أيعدكم أنكم إذا متتم قرأ نافع وحمزته الكسائي وخلف عن عاصم متهم بكثمين والباقون بضمها وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم استفهم بمعنى التوقيف على جهة الاستبعاد وبمعنى الهزء بهذا الوعد وأنكم الثانية بدل من الأولى وفيها معنى تأكيد الأول وكررت لطول الكلام هيهاتة هيهاتة كناية عن البعد التقدير بعد مش بعد, بعد الوجود لما تعد الكلام متصل بعض وبعض كناية على البودة بعد الوجود لما توعد قرأ أبو جعفر بكسر التاء منهما بغير تنوين كهيهات والباقون بفتحها فيهما وقف بالهاء البزي والكسائي وروح والباقون يقفون عليهما بالتاء وهو المختار إن هي إلا حياتنا الدنيا أرادوا أنه لا وجود أرادوا أنه لا وجود غير هذا الوجود. نموت ونحيا. أي يموت بعض ويولد بعض. وما نحن بمبعوثين بعد الموت كما تزعم. لماذا؟ لماذا فسره بيموت بعض ويولد بعض؟ أي من يفسره يموت بعض ويولد بعض؟ إيمانيو يموت بعض ويلد بعض. لم يقل في لتقديم الموت على الحياة هنا هذا وجه في الكلام على تقديم الموت على الحياة. إن هو يعنون الرسول. إلا رجل استرع على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين بصدقين. بالبعض قال رب انصرني بما كذبون بسبب تكذيبهم إياي قرأ يعقوب كذبوني بإثبات إياي والبقونة بحذفها قال عما قليل عن زمان قليل وما صلة بتوكيد معنى القلة لا يصبحن نادمين على تكذيبهم إذا عيانوا العذاب فأخذتهم الصيحة بالحق بما استحقوا من أفعالهم وبما حق منا في عقوبتهم صاح عليهم جبريل عليه السلام فدمرهم فجعلناهم غثاء قال هل كغساء السيل لا ينتخع به وهو ما يحمله الماء على وجهه من الزبدي والبالي من النبات فبعد للقوم الظالمين قال يحتمل الإخبار والدعاء طبعا ذكر الصيحة هنا ذكر الصيحة هنا هو اللي خلى حد يقول إن هو أنهم في ثمود ونبيهم صالح ثم أنشأنا بعدهم قرونا أقواما آخرين كقوم صالح ولوط وشعين وإنما يقال قوم صالح هنا لو فسر ما سبق بأنه إيه بأنهم قوم هود ما تسبق من أمة لها قال المكتوبة لها ولا وما يستأخرون عنهم ثم أرسلنا رسلنا تترا قال مترادفين واحدا بعد واحد قرأ أبو عمر رسلنا بإسكان السين حيث وقع الباقون بضمها وقرأ ابن كثير أبو جعفر وأبو عمر تترا بالتنوين ويخفون بالألف وهي ألف الحاق وقرأ الباقون بغير تنوين ونصبها على القراءتين حال وأمالا فاتحة الرأي ورش وحمزة والكزقي وخلف وأبو عمر في الوقت بخلاف عنهم كلما جاء أمة رسولها كذبوا وضاق الرسول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيل إلى المرسل إليه عضف الرسول مع الإرسال إلى المرسل في قوله رسولنا ومع المجيل إلى المرسل إليهم في قوله رسولها كلما جاء أمة رسولها قال لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه فقال ألصن رسولنا والمجيء الذي هو منتهى إليهم كلما جاء أمة رسولها قرأ نافع وأبو عمر وابن كثير وأبو جعفر والرويس جاء أمة جاء أمة قال بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تجعل بين بيت وقرأ الباقونهم القفيون وابن عامر وروح بتحقيق الهمزتين ولم يقع في القرآن همزة مضموعة بعد همزة مستوحة من كلمتين سوى هذا الحرف فقط فأتبعنا بعضهم بعضا أهلكنا بعضهم في إسر بعض وجعلناهم أحاديث يتمثل بهم في الشر فبعدا لقوم لا يؤمنون بالله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين حجة ظاهرة كاليد والعصا وغيرهما إلى فرعون وملائه فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما عالين متكبرين بالظلم فقالوا يعني فرعون وقومه هنؤمن لبشرين مثلنا يعنون موسى وهارون وقومهما يعني بني إسرائيل لنا عابلون خاضعون متذللون كالعباد فكذبوهما فكانوا من المهلكين قال بالغرق في بحر قلزم وتقدم ذكره في سورة البقرة ولقد أتينا موسى الكتابة الثوراة لعلهم يهتدون يعني قوم موسى وجعلنا ابن مريم قال عيسى عليه السلام وأمه آية ولم يقل آيتين لأن المراده جعلنا قصتهما آية وهي آيات مع تصريف وآويناهما إلى ربوة أي مكان مرتفع وهو بيت المقدس وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقيل دمشق وقيل رملة فلسطين قال ابن عطية ويترجح أن الربوة هي بيت لحم من بيت المقدس لأن ولادة عيسى هناك كانت وحينئذ كان الإيواء وقيل الربوة بأرض مصر فرد ابن كثير وعاصم ربوة بفتح الراء الباقونة بضمها ذات قرار قال مستوية يستقر عليها ساكنوها ومعين قال ما جار ظاهر من المعنى الإسراع والإبعاد يا أيها الرسل قال وخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم المراد به أن الله تعالى أخبر أنه قد قال لجميع الرسل قبله كل من الطيبات الحلالات وأعملوا صالحا قال والصلاح هو على ما تجبه الشريعة إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه وإن هذه أمتكم أي ملاتكم التي أنتم عليها أمة شريعة واحدة وهي الإسلام قال القفيون وإن بكسل الهمزة على الابتداء والباقون بفتحها وانفرض ابن عامر بتخفيف النون وجعل أنصلة مجازه وهذه أمتكم والباقون بتجديد النون يعني وأن هذه على معنى بأن هذه وأنا ربكم فاتقون فاحذرون قال يعقوب فاتقوني بإثبات الياء فتقطعوا أي الأتباع أمرهم بينهم تفرقوا دينهم زبرا جمعوا زبور قال هو الفرقة والطائفة فصاروا فرقا يهودا ونصارى ومجوسا وتحذبوا في دينهم أحزابا كل حزب بما لديهم بما عندهم من الباطل فريحون بما ابتدعوه معتقدون أن دينهم حق ثم قال تهديدا لهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم فذرهم في غمراتهم قال جهادتهم حتى حين قال إلى حين إثيان العذاب ونسخت بآية السيد أيحسبون أن ما نمدهم به أيمان ما ونجعله مددا لهم من مال وبنين في الدنيا نسارع لهم في الخيرات قال اي لا يتوهمون أن تعجيلنا لرضانا عنهم قرى عن القسائي نسارع يسارعون بالإمالة بل لا أَنَّ أن ذلك لَهُمْ لهم ثم عَنِ عن المسارعين للخيرات فقال إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون قال خائكون من عقابه والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون والذين هم بربهم لا يشفقون شركا جليا ولا خفيا والذين يؤتون ما آتوا قال يؤدون ما أدوا من زكاة وغيره وقلوبهم وجلة قائفة ألا تقبل منهم أنهم أي لأنهم إلى ربهم راجعون فعذفت اللام أي لأنهم يوقنون أن مرجعهم إلى الله فيكون قوله أنهم علة لقوله وقلوبهم وجلة أولئك الموصوفون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم لها أي من أجلها سابقون إلى رضوان الله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها فمن لم يستطع القيامة فليصلي قاعدا أو من لم يستطع الصوم فليفطر ولدينا كتاب وهو اللوح المحفوظ ينطق بالحق بما سفر فيه وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم ثم ذكر الكفار فقال بل قلوبهم في غمرة في غفلة من هذا القرآن ولهم أعمال من دون ذلك أي دون الشرك وهي سعايات فساد هم لها عاملون فيعذبون بها حتى قال هي التي يفتدأ بها بعدها الكلام حتى اكتدائية والكلام الجملة الشرطية وهي إذا أخذنا مترفيهم أي أغنياءهم بالعذاب قال هو قتلهم يوم بدر إذا هم يجأرون يرفعون أصواتهم بالدعاء لا تجأروا اليوم لا تضجوا إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون المعنى استغاثتكم لا تنعكم من عذابنا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون قال ترجعون القهقر عن الإيمان مستكبرين به قال متعظم إنا بالبيت الحرام أنا أرجع الضمير الهاء على البيت الحرام هو غير مذكور كانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأننا أهل الحرم سامرا أي سمارا أي متحدثين ونصبه على الحال تهجرون قال نافع بضم التائي وكسر الجيم تهجرون من الإهجار وهو الإفحاش أي تفحشون وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم تهجرون من هجر وهو الهذيان من قولهم هجر رجل في منامه إذا هذى ويقال فيها ذلك في فراءة تهجرون فلم يدبروا القول يقول ألم يعتبر المشرفون القرآن فيعلموا حال من تقدمهم فيؤمنوا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قال جاءتكم براءة من العذاب لم تأتي آباءهم أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له ممكنون جاحدون وواستفاموا توبيخ وإن كان عليهم لإعراضهم عنه بعد معرفتهم إياه بالصدق والأمانة أم يقولون به جنة جنون وليس كذلك صلى الله عليه وسلم بل جاءهم بالحق بالقرآن وما فيه من شرائع الإسلام وأكثرهم للحق كارهون لأنه يخالف شهواتهم ولو اتبع الحق اهواءهم في جعل شريك له والحق هو الله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لما سبق تقريره في سوره الانبياء في قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا بل اتيناهم بذكرهم بما يذكرهم وهو القرآن فهم عن ذكرهم معرضون لا يلتفتون اليه ام تسالهم على ما جئتهم به خرجا فراح حمزه الكسائي وخلف خراجا بفتح الراء والالف بعدها وألف بعدها والباقون به. إسكان الرأي من غير ألف وتقدم تفسيره في سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى فهل نجعل لك خرجاء فخرج ربك خير أي رزقه وثوابه قال ابن عامر فخرج ربك بإسكان الرأي من غير ألف والبقون فتح الرأي والالف بعدها وهو خير الرازقين أفضل المعطين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون قال العادلون عن الطريق ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء برفع القحط عن قريش نزله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجوع للجوا لتمادوا في طغيانهم وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يعمهون عن الهدى روية أن أهل مكة قحطوا حتى أكلوا العلهز يعني والمشهور المشهول هو هو حدث هنا فتح على المشهول هو العلهز قال هو وبر الجميل وبر الجميل بيخلطوه بالدم يعني شيء يوقف القحط لما لا يجدون طعنة، وذلك حين دع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سبعا كسمي يوسف الحديث تجاب سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله والرحمة لست تزعم أنك بويعت رحمة للعالمين فقال بلا فقال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فدع الله أن يكشف عنا هذا القحط فنزلت الآية طبعا والكلام على سبب النزول هذا يعني في نقاش تعلق بمكية السورة قرأ الدوري عن الكسائي طغيانهم بالإمالة حيث وقع ولقد أخذناهم بالعذاب قال يعني القتل والجوع فما استكانوا فما خضعوا لربهم وما يتضرعون أي لم يتضرعوا بل مضوا على تمردهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد قال هو القتل يوم بذر إذا هم فيه مبلسون أي سنة من كل قيء وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون أي لم تشكروا قليلا ولا كثيرا وهو الذي ذرأكم خلقكم طيب هنا لما هنا يفسر قليلا هذا التركيب لو أكثر من الوجه في تفسيره على الوجه الذي يذكره هنا قليلا ما تشكرون قليلا هنا يعني أعرضها ايه في المعنى الذي يذكره طيب هي مصدر تمام هي مصدر يعني على المعنى الذي يذكره هي مصدر وما المعنى في المعنى الذي يذكره ايه نفي مثل قوله القائل ايه ما تشكرون يبقى شكركم ها تشكرون قليلا مثلا فهو مع على الناس لما ينفذ القليل ينفذ الكثير وهو الذي زرعكم قال خلقكم في الأرض إليه تبعثون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي القدرة التي عنها ذلك والاختلاف هنا التعاقب افلا تعقلون فتستدلون بالصنعة على صانعها فتؤمنون بل قالوا مثل ما قال الأولون وقوله بل إضراب والجحد قبله مقدر كأنه قال ليس لهم نظر في هذه الآيات أو نحو هذا ثم جاء الإضراب بعده والأولون يشير به إلى الأهم الكافرة كعاج وثمون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قال محشورون قالوا ذلك على طريق الانكار والتعجب اختلف القراء في أئذا أئنا في الإخبار بالأول منهما والاستفهام بالثاني وعكسه والاستفهام فيهما وفي ضم الميم وكسرها من متنا فقرأ ابن عامر وأبو جعفر إذا بالإخبار متنا بضم الميم أئن بالاستفام فابن عامر يحقق الهمزتين وأبو جعفر يسهل الثانية ويفصل بينهما بألف واخترف عن هشام روي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين وقرأ نافع أئذا بالاستفام وتسهيل الهمزة الثانية متن بكسر الميم وإن بالإخبار ووثقه رويس عن يعقوب في حكم الهمزتين وخالفه في الميم فقرأه بالضم وقرأ الكسائي أئذا بالاستفهام ويحقق الهمزتين متنا بكسر الميم وإن بالإخبار يوافق وراهن عن يعقوب في حكم الهمزتين. وقرأ متنا بضم الميم كرويس. وقرأ الباقون أئذا أئن بالاستفهام فيهما. فبن كثير وأبو عمرو سهلان الهمزة الثانية منهما وأبو عمرو يفصل بينهما بألف واتفق على ضم الميم متنا وعاصم وحمزة وخلف يحققون همزتين منهما ويتصلوا حمزته وخلف الميم وختلف عن عاصم فقرأ وبكى عنه بالضم و. حفص بالكسر. فمن قرأ بالاستفهامين فذلك للتأكيد. طبعاً في موجة أسأل في القرآن ووووتفسرها وتوجيها على نفس الطريق. فمن قرأ بالاستفهامين فذلك للتأكيد. ومن استفهام في الأول فقط فإنما يقصد بالاستفهام الموضوع الثاني تقديره أنو بعث ونحشر إذا. ومن استفهام في الثاني فقص معناه إذا كنا تربا انبعث هو الأصل في معنى الاستفهام في الأول أم في الثاني؟ الأصل في معنى الاستفهام في الثاني الاصل في معنى الاستفهام في الثاني فاللي بيثبته في الثاني فهو بيثبته على الأصل اللي في الأول بدل الثاني يبقى الاول والوراد به الثاني اللي بيثبت في الثاني يبقى في واحد منهم توكيد وهذا أول موطن يذكر يذكر فيه هذا في كتب التفسير سوره الرعد لقد وعدنا نحن قال هذا الوعد وآباؤنا هذا من قبل أي وعدوا ابائنا أي وعده وعده آبائنا قوم ذكروا أنهم أوصوا الله فلم نرى له حقيقة إن هذا إلا أساطير الأولين أكاذيبهم التي كتبوها جمع أسطورة قل يا محمد مجيبا لأهل مكة لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها فإنهم سيقولون لله فثم قل هذا الكلام متصل فثم قل تذكرون الأدلة الدالة على الصانع تؤمنون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون الله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء الملكوت الملك وتأ فيه المبالغة وهو يجير يمنع من السوء ولا يجار عليه ولا يمنع منه من أراده بسوء ولا يمنع منه من أراده بسوء إن كنتم تعلمون قيل معناه أجيب إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن تسحون فكيف تخدعون عن طاعتي؟ المعنى كيف يخير لكم الحق باطلا اختلف القراء في سيقولون لله في الحرفين الأخيرين الأول في اتفاق والخلاف في الثاني والثالث فقرأ أبو عمرو يعقوب بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيهما سيقولون الله ورفع الهاء من الجلالتين جوابا عن على اللفظ لأنك تقول من رب هذا فالجواب فلا لأنه جواب من لفظا وكذلك رسمًا في المصاحف البصرية وقرأ الباقون لله بغير ألف فيهما وخفض الهاء وكذلك رسما في مصاحف الحجاز والشام والعراق. فجعلوا الجواب على المعنى كقول القائل: للرجل من مولاك فيقول لفلان أي أنا لفلان وهو مولاي واتفق على الحرف الأول أنه لله لأن قبله قل لماني الأرض ومن فيها فجاء الجواب على لفظ السؤال وقرأ حمزة والكسائي وخلف العفصة من عاصم تذكرون بتخفيف الذال والباقون بالتشديد وقرر رويس عن يعقوب باختلاف الكسرة باختلاس كسرة الها والباقون بالإشباع بل أتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون في ادعائهم الشريكة وتكذيب الرسل ثم أكد تكذيبهم بقوله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أي شريك فالتقدير ولو كان معه آلهة إذا لذهب كل إله بما خلق الكلام مرتصر قال فالتقدير الكلام جل بعد بعد ما مرتصر فالتقدير ولو كان معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق Pokeh So يقول وما كان معه من إله ثم قال إذا لذهب كل إله فالمعنى لو كان ذلك لذهب كل إله قال لم فرض به ولم يرضى بإضافة في الكلام برضو مرتصر ولم يرضى بإضافة خلقه إلى غيره هو في مشكلة في في بداية الفقرات يعني ولم يرضى بإض لم فرد به إذا لذى كل, كل إله بما خلق لو كان معه إله لم لذى بكل إله بما خلقه لم ترضى به ولم يرضى بإضافة خلقه إلى غيره لذى بما خلق الكلام متناص ولا على ارتفع بعضهم على بعض قال مغلبة متكبرا لأن كل إله يطلب انفراده بألوهية وخلقه سبحان الله أيتعظم عما يصفون له من الشريك والولد عالم الغيب والشهادة قرأ نافع أبو جعفر وحمزة والكسي وخلف أبو عاصم العاصم عالم برفع الميم على الابتداء واختلف عن رؤيس حالة الابتداء وقرأ الباقون بجرها على نعث الله في سبحان الله تعالى الله عما يشكون لا فتعال عما يشكون تعالى الله عما يشكون به من الأصنام وغيرها قل رب إما تريني أي إن أريتني ما يعدون يا إما إن ما ما زا إذا إما ترياني أي ريتني ما يوعدون من القتل والعذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين هذا جواب الشرط أي فاجعلني خارجا منهم إذا نزل بهم العذاب ثم أومى إلى حلول العذاب بهم فقال وإن على أن نري ما نعدهم من العذاب لقادرون وقد أراه عذاب المشركين أي وغيرها ثم أمره بالعفو عنهم فقال دفع باللتي أي بالخلات التي هي أحسن ويصف مكارم الأخلاق السيئة الصادرة منهم إليك ونسخت بآية السيف ثم تهددهم بقوله نحن أعلم بما يصفون من الشريك وقل رب أعوذ بك أمتنع وأعتصم بك من همزات الشياطين وساويسهم ونزغاتهم وأصل الهمزة شدة الدفع همزة الشيطان يعني وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال عند ال ويحوم حولي في شيء من الأحوال لأن الشيطان إذا حضره يوسوسه ثم أخبره أن هؤلاء الكفار الذين يمكنون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معينة الموت فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون يقول جمع الضمير تعظيم لله تعالى أي ردوني إلى الدنيا فرأ يعقوب يحضروني ارجعوني بإثبات اليائثهما وحذفها الباقون واختلافهم في الهمزتين من جاء أحدهم كاختلافهم فيهما من ويمسك السماء أن تقع في سوره الحج لعلي أعمل صالحا بأن أقول لا إله إلا الله قرأ الكوفيون ويعقوب لعلي بإسكانياء البقونة الفاتحه فيما تردت ضيعت من عمري كلا رضع عن طلب الرجعة واستبعاد لذلك إنها يعني سؤاله الرجعة كلمة هو قائلها ولا يناله ومن ورائه أي أمامه إن أعاد الضميل فإنها كلمة إنما ي... ما قاله هذا ما قاله هذا الرجل سؤال الرجعة مجرد كلمة لا تجاوز ذلك إلى حقيقة هذا المعنى الذي ذكره ومن ورائهم أي أمامهم برزخ أي حاجز وهو القبر إلى يوم يبعثون فلا يرجعون أبدا لأنه لا رجوع بعد البعث فإذا نفخت الصور هو القرن وهذا عند النفخة الأولى وقيل عند النفخة الثانية إذا بعث الناس فلا أنساب بينهم قال يستخرون بها يومئذ في الآخرة كما يفتخرون في الدنيا ولا يتساءلون كما يتساءلون في الدنيا لشغالي كل بنفسه قرأ ابو عمرو والرويس عن يعقوب فلا انساب بينهم بادغام الباء الاولى في الثانيه ثقلت موازينه بالحسنات فاولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاهه والدرجات ومن خفت موازينه بالسيئات فاولئك الذين خسروا انفسهم قال غبنوها فهم في جهنم خالدون كان متصل فهم في جهنم خالدون قال وجمع الموازين من حيث الموزون جمع من حيث الموزون جمع من حيث الموزون جمع وهي اعمال ومعنى الوزن اقامه الحجه على الناس بالمحسوس على عادتهم وعرفهم تلفح تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون عبسون باديه اسنانهم لتشميل شفاههم منها بشده ما يلقون وفي الحديث إن النار لا تشويه وتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلة حتى تضرب سرته ألم أي قالوا لهم ألم تكن آيات تتلى عليكم يعني القرآن فكنتم بها تكذبون تذكيرا لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أي غلبنا الشقاء الذي كتب علينا فلم نهتد قرأ حمزة والكسائي وخلف شقاوتنا بفتح الشيني والقف بألف بعدها وقرأ الباقون بكسر الشيني وإسكان القاف من غير ألف وهما لغتان وكنا قوما ضالين عن الهداية فعند دخولهم النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا خلفناك فإن ظالمون لأنفسنا قال الله لهم مجيبا بعد ألف سنة اخسأوا فيها ابعدوا ابعدوا ابع في أو بعدو في جهنم أذى من خسئت الكلبة إذا زررت إذا زررته ولا تكلمون قال في رفع العذاب عنكم فلا سبيل إليه قرأ يعقوب تكلموني بذبيت الياء بكون بحذفها فعند ذلك أيس الكفار من الفرج وهو آخر كلام يتكلمون به أهل النار ثم لا يتكلمون بعده إلا بالشاهد والزفير ويصير لهم عواء كعواء الكلب لا يفهمون ولا يفهمون إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا تغفر لنا ورحمنا وانت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويسنا عن يعقوب فاتخذتموهم بإظهار الزل عند التأول باقون بالإضغام وقرى نافعنا أبو جعفر وحمزه القسائي وخلف سخريا بضم السين من التسخير وهو العمل بلا اجر وقرا الباقون بالكسر من الهزئ والسخريه حتى انسوكم ذكري من فرط انشغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ان هو يذكر في التسخير القرائي وكنتم منهم تضحكون نزلت في بلال وصهيب وعمار وسلمان كان المشركون يسخرون بهم وبالاسلام يؤذونهم إني جزيتهم اليوم النعيم المقيمة بما صبروا أنهم هم الفائزون بمطلوبهم قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألك على الاستئناف وقرى الباقونة بفتحها أي لأنهم قال كم لبثتم في الأرض أي في الدنيا أحياء عدد سنين قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم بضم القاف بلا ألف بعدها هذا أمر قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا هو السياق نفسه قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين هذا يقال له يوم القيامة فيقول أمر لمالك أن يسأله وقرأ الباقونة بفتح القاف والف بعدها قال إخبار عن الله تعالى أنه هو الذي يسأله وقرأ نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب وخلف لبثتم بإظهار الثاء عند التاء حيث وقع الباقونة بالإضغام وقرأ الباقونة وقرأ أبو عمرو عاد السنين قال بإتغام الدليل في السن في هذا الحرف لا غير قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم استقصروا مدة لفهم وشكوا فيها لعلم ما هم بصدده من العذاب فاسأل العادين الحاسبين وهم الملائكة الذين يقصون أعمال الخلق وأعماره قرأ ابن كثير والكسائي وخلف فسل بالنقل والباقون بالهمز قال الا لبثتم في الدنيا إلا لبثا قليلا لان أيام السرور قليلة لو أنكم كنتم تعلمون مدة لكتكم لما اجبتم بهذا الجواب لو أنكم كنتم تعلمون جوابها مقدر وليس في معنى الجملة السابقة ولكن دلت عن الجملة السابقة لو أنكم كنتم تعلمون لما اجبتم بهذا قرأ حمزة والكسائي قل إن على الأمر والباقون قال على الخبر كما تقدم فيه قال كم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لغرض صحيح قال ونصبوا على الحال وهو توبيف على تغفلهم وأنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة فنجازيكم قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف ترجعون بفتح التاء فسل الجيم والبقونا بضم التاء وفتح الجيم فتعال الله الملك الحق الذي يحق له الملك مطلقا أي تنزه عن مقالتهم في جهته من الصحبة والولد ومن حسابهم أنهم لا يرجعون إليه وغير ذلك تنزه في كل شيء فهو ذكر, ذكر هنا مما في الآية وعطف عليها بغير ذلك لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال الحسني العظيم ثم توعد تعالى عبدات الأصنام بقوله وما يدعو مع الله إلها آخر قال يعبده لا برهان له به أي فلا برهان له به أي لا حجة له عليه ولا فيما يفعل من عبادة غير الله فإنما حسابه عند ربي أي مكافأته عند الله وهو يجازيه بما يستحقه إنه لا يفلح الكافرون قال لا يبلغون أمنياتهم ولا ينجح سعيهم وجعل فاتحة هذه السورة قد أفلح المؤمنون وخاتمتها لا يفلح الكافرون فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة وقل رب اغفر وارحم ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم الرحمة فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لأن كل راحم يتصرف على إرادة الله تعالى وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه الرحمة ورحمته تعالى لا مشاركة له فيها والله أعلم في една حنتاينه من قراءه تفسير سوره المؤمنون ونشعر المره القادمه بان الله تعالى في قراءه تفسير سوره النور نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتعاليك